وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفرو ربهم ويستغفرو ربهم إلا أتىهم سنة الأولين أو يأتهم العذاب قبله.